فخلف من بعدهم خلف الأضاء الصلاة والتبع الشهوات فسنف يلقون وياه إلا من تاهد إلا من اذا ما مت من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 Do سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه بمسانك بتبشر به المتقين وتناغر به قرنا لدى وكم أهلكنا قبلا